من شهور أنفسنا وسيئات أعمالنا من الله فلا مجد له ومن يهدي فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعه فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالتين في النار تكلمنا في المبحث الأول عن ما هي الليبرالية ونشأتها وأسباب الغموض لهذا الفكر تكلمنا أيضا عن الأسس التي تقوم عليها الليبرالية مع كثرة ما بين اتجاهاتها من تناقض لكن هناك أسس معينة لا يمكن لأي ليبرالي أن ينتسب لهذا التيار إلا إذا اعتمد عليها أو اتخذها قواعد وهي الفردية والحرية والعقلاني نتكلم اليوم إن شاء الله عن المبحث الثاني وهو الليبرالية في العالم الإسلامي إذا كانت الليبرالية بهذا الاضطراب وبهذا الفساد وهذا الغموض لماذا راجت علينا ونحن أمة أكرمنا الله عز وجل بالوحي اللي هو النور المبين حبيل أستاذ محضراتك وسط التلفونات التلفونات تبقى صمت يعني إذا كنا احنا أم ربنا أنعم علينا بالوحي وبالنور المبين فما بالنا نعمد إلى هذه الظلمات وإلى هذه الضلالات وهذه الترهات فهو الكاتب يناقش في هذا المبحث ومبحث مهم من الغاية حقيقة لأنه يجلي لك الصورة ويوضح لك ما السبب الذي أدى بعالمنا الإسلامي وبأمتنا إلى الوقوع في هذا الفخ يقول الليبرالية في العالم الإسلامي عوامل ظهور الليبرالية في العالم الإسلامي أولا الانحراف العقدي, الانحراف العقدي هو السبب المباشر في ضعف الأمة الإسلامية وتخلفها وانحطاطها وتراجعها في القرون المتأخرة وتأثير الزنب وتأثير الانحراف العقد يعني في الإنسان والمجتمع حقيقة شرعية وسنة ربانية وهو يكون من باب العقوبة قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم وأن الله سميع عليهم فالضعف والهوان والقابلية للمبادئ المنحرفة حصلت في الأمة الإسلامية بعد التغيير والتبديل في العقائد والتصورات طبعا قضية الانحراف العقدي ووجوده في الأمة المسلمة هو يعني منذ بعثة النبي لا أقول منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ يحدث في المجتمع المسلم بعض الانحرافات العقادية مثل النفاق مش النفاق ده انحرافة اعتقادي ومثل ما حدث في اواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم من زلخ ويصر التميمي اللي هو طليعة الخوارج اللي هو ليس عنده توقير للرموز وعنده حسن ظن في عمله واجتهاده ومقالة للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل فانك لم تعدل ثم نشأ بعد ذلك بدعة الخوارج في أواخر عهد الصحابة وبعض بعض البدعة مثل بدعة القدرية نفات القدر وبدعة ال المعتزلة ودي كانت في عهد التابعين وبدأت البدعة، هذه البدعة الكبيرة التي تمثل شطرا لمنهج الأمة فسبب تحدث فتسمى فرقة هي وكما قال الشاطبي رحمه الله ان ضابط الحكم على تجمع معين بأنه فرقة هو أن يخالف أهل السنة والجماعة في أصل كلي من أصول تعتقال أو يخالف في جزئيات كثيرة حيث يجري هذه المخالفة مجرى مخالفة في الأصل الكلي الشاهد من الكلام هو هنا بيقول إن كل هذه البدعة كانت موجودة فعلا لكن المشكلة إن هذه البدعة كانت لا تمثل السواد الأعظم من الأمة كانت تمثل إيه؟ بعض تجمعات صغيرة ومنبوذة ليست هي السواد الأعظم من الأمة لكن يقول احنا نتكلم الآن عن الانحراف العقدي الذي أصبح في القرون الأخيرة ظاهرة اجتماعية عامة شملت مراكز العلم الكبرى وبعض العلماء المشهورين والمؤسسات الاجتماعية وحتى قد تبنتها بعض الدول والحكومات وهذا الانحراف بالإضافة إلى عوامل الأخرى أحدث عند المسلم قابلية ذاتية للقبول بالمذاهب الوافدة على العالم الإسلامي كالليبرالية والعلمانية والضرونية والوجودية وغيرها وأصبح لها رواج كبير إيه بقى حقيقة الانحراف العقد في حياة الإسلامية العامة يوضح من خلال عدة نقاط نقطة الأولى الفرق الباطنية المنحرفة وآثرها الفرق الباطنية المنحرفة وآثرها الباطنية اسم عام يدخل تحته عدد كبير من الفرق الكافرة في الحقيقة مع بقاء انتسابها للإسلام في الظاهر ومنها الإسناعيلية والنصيرية والدروز والقديانية والبهائية والرفضة. نصيري دولة إيه؟ بطني هما النظام السوري نظام السوري نظام نصيري علوي طائفة النصيرين علويهم اللي بيو ااا عكس عطركات منهم الرئيس ومنهم القيادات الكبرى فين في السوري. فمعنى كلمة فرقة بطنية مفيش حاجة اسمها أهل فرقة البطنية لوحدها كده لا فرقة بطنية يعني فرقة تعتمد على مبدأ نتاء تظل تجاهر باسم الإسلام لنا من المسلمين في حين أنها تتبنى وصول واعتقادات وتصورات تناقض الإسلام جملة وتفصيلة طيب هذه الفرق تجتمع في أنها تتعامل مع نصوص الشريعة بأن النصوص الشريعة لها الظاهر ولها باطن والظاهر ده غير مراد والباطن هو المراد طب لأترى ما ظاهر النصوص غير مراد والباطن هو اللي مراد يبقى كل فرقة بتعتمد على تفسير معين يخصها فمثلا يأولوا الصلاة بأنها ذكر أشخاص وأقيم الصلاة أشخاص أسماء أشخاص معينين وأقيموا الصلاة يعني أسماء أشخاص معين. طيب وتأول الصوم الصوم ولها عندهم هو الإمساك عن أسرار الطائفة طب الزنا اللي هو محرم في الشريعة الزنا ده البوح بأسرار الطائفة يعني طب الزنا اللي هو الوقوع في الفحيش لا ده مش مشكلة لأن ده مش المقصود ده الظهر اللي أنت فهمته. أما المقصود اللي هو بطن الأمر أن الزنا اللي هو إيه البوح بأسرار الطائفة ويعني جملة كبيرة من العبث بأصول الدين فيقول هذه الفرق بدأت في وقت سابق عدل قديانية والبهائية فقد ظهرت في الفترة الأخيرة ولكن معظم هذه الفرق وعمتها اللي هي الفرق البطولية كانت تتستر بالتقية وتعتمد أسلوبا سريا في نشر أفكارها وعقائدها لكن لما غلب الجهل على أبناء المسلمين وضعفت شوكة الدولة المسلمة بدأت تخرج هذه الأفكار بصورة علنية فمن عقائد الفرق الباطنية ليه الدعاء الألوهية أتخيل بقى أشوف معنا يعني شوف ده ده خيل ده مصر دعاء الألوهية إنكار البعث تأويل الشرائع العملية وانكار النبوات ولهذا قال فيهم أبو حامد الغزالي رحمه الله ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحت دل زي الفاطميين اللي كانوا في مصر لهم العبيديين كان يجاهروا كده ويظاهروا كانهم من الشيعة من اهل البيت يعني شيعة اهل البيت فكان ابو حمد الغزالي رحمه الله يقول هؤلاء ظاهرهم الرفض يعني ظاهرهم انهم شيعة معناه بدعه قبيحه لكن اخف شويه من دول وباطنهم الكفر المحض لكن هنا لا يتوسع في ذكر لكن ولكن أثار هذه الفرق على المجتمع الإسلامي وكيف أثرت في دخول الأذكار الواردة مثل الليبرول يقول أثرت هذه الفرق البطنية على المجتمع الإسلامي أولا بإشاعة العقائد الكفرية بين المسلمين وإلساقوا هذه العقائد بالإسلام فهذه الفرق لا تدعي أنها أديان مستقلة عن الإسلام بل يدعي أصحابها أنهم مسلمون، مع أنهم يتناقضون مع الإسلام تناقضا تاما ثانيا عملوا على تفريق صفوف المسلمين وإشاعة الفوضى والاضطراب فيها وقد كان لهم دول وحكومات وحركات وجماعات دول خلافكرة أحد أسباب الـ الـ الـ الهزيمة للمسلمين على مدار التاريخ الفرق البطنية دي، وتعلموا طبعا إن من من البطنية دول زي اللي هاجموا الكعبة وخذوا الحجر الأسود أخذوا الحجر أسود بعيد عن الكعبة عشرين سنة، ودوات وقامت لهم دولة، ولكن إيه عجز الله عز وجل بزوالها والعيول الفاطمين دول قامت لهم دولة دولة كانت دولة كبيرة. فدائما كانوا مصدر دسائس ومصدر قلق واضطراب داخل الدول المسلمة يعني الخلافة العثمانية كانت بتغزو أوروبا إيه اللي أوقف الخلافة العثمانية عن استكمال غزو أوروبا من جهة الشرق أوروبا كانت فتحت غربا من جهة أسبانيا والإيه؟ والبرتغال عن طريق الأمويين من القرن الأول، وبعدين دولة الأندلس قامت دولة الأندلس وبدأت إيه تضعف في ال ال فيها إلى آخر هذا الكلام. بدأ العثمانيين بيعزوا أوروبا من الشرق حتى وصلت قوات العثمانيين دقة أبواب فين، أبواب فين في النمسي فا إيه بقى اللي حصل حصل تمرد من بعض هؤلاء الفرق الباطنية ومنه وبعض الشيعة وقاموا بحروب ضد الخلافة العثمانية في منطقة إيران وأفغانستان وهذه المنطقة فاضطرت الجيوش العثمانية تسحب الجيوش من من شرق أوروبا وتوديها في آسيا في منطقة إيران يعني طول عمرهم سبب ودسائس وووالاضطرابات ودائما كان يقوموا باغتيالات هم كانوا السبب في دخول التتار في وإسقاط الخلافة العثمانية معروف اللي هو نصير الدين الطوسي أو زي ما يسميه شيخ السلام التمية نصير الشرك وليس ما يسميه نصير الدين هو عليه نصير الشرك الطوسي نصير الدين الطوسي وابن العلقامي وغيرهم كثير يبقى كان دايما هم يشيعوا العقائد الكفرية بين المسلمين يفرقوا صفوف المسلمين ويشيعوا الفوضى والاضطراب في الدول المسلمة كانوا دائماً يعمدوا هذه الفرق البطنية إلى التعاون مع اليهود والنصارى للكيد بالمسلمين فطبعاً ده كان قديماً اللي إحنا ذكرناه لا حديثاً حتى مع الدول الحديثة يعني البهائية البهائية دي قامت إزاي؟ قامت بتدعيم من روسيا عشان تزرعها في قلب منطقة إيران والأفغان وهذه المنطقة وبعد كده تسلم زمام التدعيم الإنجليز والآن مركز البهائية الكبير فين؟ فين؟ لا مش في قرار في إسرائيل مش هنقول إسرائيل بقى أو فلسطين فلسطين يعني الكيان الصهيوني بقى هو المغتصب يعني في فلسطين في عكا. ماشي؟ فاليهود دعمهم تدعيم جامد جدا للطائفة البهائية طائفة قديانية اللي قامت في باكستان او في الهند يعني غلام احمد قدياني وكان كان لها دور كبير جدا في تخذيل الشعب الهندي المسلم عن مقاومة المحتل الانجليز كان اللي بيرعاه الانجليز في سوريا من كسرت ما قدموا لهم من خدمات اقاموا لهم دولة لكن لم تستقر في الشام عموما يعني وغير ذلك في من الدروز دروز لبنان طول عمرهم لهم دور محوري في تدعيم الغزو الصليبي في منطقة الشام. حتى الى الان اسمعوا عن حاجة اسمها الميليشيات الموالية للقوات الصهيونية، صح؟ قام قام الحرب بين الفلسطينيين ولبنان مش في في اسمها كذا، الميليشيات الموالية دول أصلهم لبنانيين، مش إسرائيلية، لبنانية، لكنهم دروز. فغالباً هو الدورز ده بيطلع يقول أنا مسلم. هو ما بي ما بي من الإسلام يقولش أنا على دين تاني طالعوا مسلم زي ما بتقول سوريا جابوا على الفصوص مسلمين نظام الحرم ولاتعاونهم يعني فقط لا أقول فقط مع الـ يعني الـ الدروز مع ال الإسرائيليين بل ما زال إلى الآن تعاونهم في إسقاط دولة الخلافة في إسقاط العراق كانت دولة الخلافة يعني العراق سقط عن طريق من عن طريق الشيعة الروافط ودخول أفغانستان كان عن طريق مين كان عن طريق الشعل في الشمال اللي هم عن طريق أحمد شيخ مسعود والناس اللي كانت في الشمال فهم دايما مصدر يعني دايما هم عون للنصارى أو للصليبيين على المسلمين للصليبيين واليهود طبعا في جزء منها اعتقادي عندهم عندهم أهل السنة مرتدين عندهم أهل السنة دون كلهم مرتدين وعندوه من اليهود والنصارى كفار أصليين فيبقى إيه يعاون الكفر الأصلي أحسن من مرتب وما زلنا نرى بعض المسلمين للأسف يخدع بحسن نصر الله ويقول إن ده صلاح الدين ده هو حسن نصر الله ما يرضىش أنه تشبه بصلاح الدين ولا يرضى أن أحد يسميه صلاح الدين صلاح الدين هو اللي كسر شوكة الفاطميين يبقى ده كان أحد, الأول أحد أهم العوامل اللي أثرت في ظهور اللي في العالم الاسلامي اللي هو الانحرافات العقائدية لأ أحد أهم الانحرافات العقائدية اللي أثرت في ظهور اللي برالي في العالم الإسلام هو ظهور الفرق الباطنية وأثرها المنحرف. برضه من الانحرافات العقائدية المهمة اللي يتم نصدها وأثرت على الأمة المسلمة الارجاء الإرجاء ظهور فكر الإرجاء. طبعاً مسائل مسائل الإيمان أحد المسائل الكبرى لوقع في التفرخ بالأمة وظهر الفكر الارجائي رد فعل على الفكر اللي فكر الخوارج طبعاً هو هنا يعرف إيه كلام مرجئة الفقهاء ومعرفوا الإيمان طبعاً بس لو نتكلم هنا هو طبعاً البحث لا يعني بتحديد المفاهيم العقائدية بصورة دقيقة ووضحة لكن نحنا قبل ما نتخطى الجزء دي بنقول إن المرجئة كفرقة ما هيش حاجة واحدة ابن أبو الحسن الأشعاري في كتاب مقالات الإسلاميين قال و... المرجئة في باب الإيمان 12 فرقة 12 فرقة على 12 مقالة مختلفة وذكر مثل هذا الكلام بابن تايمية رحمه الله في الجزء السابع مجموعة الفتاة والكلام ده ذكروا أيضا طبعا ذكرش... ابن تايمية ما ذكرش العدد ده لكن ذكر أنواع كثيرة وقسم المرجئة لاقسام كثيرة و ذكر الحافظ حكيمي رحمه الله في كتاب معارج القبول أيضا طرفا من تقسيم المرجعة فلا تتعامل مع كلمة فلان ده مرجع إنها إيه إنها قول إنها فرقة واحدة ولها كلام واحد وكذا فمنهم الذي أتى الكفر البواعي اللي هو زي غلات الجهمية مثلا ومنهم اللي قال كلام يلزم منه الكفر زي اللي قال طائفة الكرمية اللي قالت إن الإيمان هو لا الإيمان هو الكلمة فقط قول فقط يلزم منه ان المنافقين مسلمي أو مؤمنين منه يلزم يلزمهم قالوش كده على الفكرة يعني هم قالوش ان المنافقين مؤمنين بس نقولك يلزم من هذا الكلام كده لو التزموا هاتفه ولا يلتزمونه هم لا بالكلام ده ماشي؟ وفيه منهم طائفة بقى مرجئة الفقهاء قال ابن تيمية رحمه الله خلافهم بين... الخلاف بين في مرجعة الفقهاء وبين أهل السنة خلاف لفظي والصحيح نحن نقول هو خلاف قريب من اللفظي وليس فقط لفظ لكن هو فعلا أهوى الخلاف ليه هم يقولون الإيمان هو التصديق وليس معنى التصديق عندهم التصديق المجرد عن أعمال القلب لا التصديق مع أعمال القلب المستلزمة له والكلمة القول باللسان ده عندهم هو الإيمان بل باللسان والتصديق بالقلب ومع ما يستلزمه من أعمال القلب اللي هي زي الانقياد والإقرار وغيره لكن يخرجون عمل الجوارح عن مسمى الإيمان طب لما بيخرجوا عمل الجوارح عن مسمى الإيمان يقولوا ماذا؟ يقولوا الإنسان يعاقب بطرك بترك الواجبات والإنسان يعاقب بفعل المحرمات إذن هم جعلوا الأعمال الجوارح لا يقولوا هي من الإيمان إنما يقولوا إيه؟ لهم كلمة كده هي لا يقولوا من لوازم الإيمان من لوازم الإيمان إذن كده ابن زيمية ألف معهم إيه؟ خلاف لفظي ونقولنا الصحيح إن إحنا نقول قريب من اللفظ لو في فعلا في خلاف بين أهل السنوة وبين مرجئة الفقهاء لكنه خلاف حين أو قريب من اللفظ هو هنا الحقيقة لما العبارة اللي استخدمها والطريقة اللي عرض بها الموضوع في الجزئية ديه كان فيها يعني إيه؟ إيهام بأن المرجئة هم نوع واحد وأنهم جميعا أصحاب هذا الفعل المنحرف وغير ذلك وإلا مرجئة الفقهاء دولت اللي هم المفروض من فقهاء الكوفة اللي هم الأحناف مش كده طيب الأحناف دولت لما تتقرأ في كتب الردة بتاعتهم في الفقه من أشد الناس في, في هذا الوقت من أشد الناس في الأبواب الردة هم إيه الحنفي فبالتالي على المسألة يعني أنا نفسي إيه وحنا بندرس إيه مسألة ندرسها بصورة علمية يعني بلاش للإيه التعميمات التعاممات مثلا يقول وغالب الإشكال اللي يقع فيه الناس أنهم على كوزع فاركن أنهم يعمدون إلى الإجمال في موضع يحتاج إلى التفصيل فهو ليس المرجئة صنفا واحدا نما نقلنا مقالة أبي الحسن الأشعري أنهم أسن عشرة لكن هذا لا يهون من خطورة هذا الفكر المبني على تأخير العمل عن الإيمان فقد ورد من السلف تحذيرات شديدة جدا وذم لهذا الفكر طيب التأثير بتاع الفكر الإرجائي على الأمة المسلمة أثر فيها إزاي بيقول أثر فيها اولا بانحصار مفهوم العبادة في القلب إدى انطباع للناس كده إن مفهوم العبادة إيه في القلب فقط ان فيه القلب فيه تصديق وقد حصره المرجئة في التصديق شو هو وقد حصر المرجئة الإيمان فين في التصديق فقط ونشكل مشكل المرجئة يعني وأبعدوا العمل عنه لكن دولتهم الصنف الأكبر من المرجئة وذلك ابن القيم كان يقول المعركة بين أهل السنة وبين المرجئة في أعمال القلوب معركة بين أهل السنة وبين المرجئة في أعمال القلوب ده محل المعركة الأساسية وهذا التصور للإيمان أشعر المسلمين بضعف قيمة العمل وعدم شمول التعبد للشعائر العملية فضلا عن شموله لكافة مناحي الحياة وإقامتها على أساس العودية لله تعالى وهذا التصور الضيق للعبادة أدى إلى إهمال أركان الإسلام والإيمان فأصبح الإنسان بوسعه شو بقى ده جدا أصبح الإنسان بوسعه أن يتصور مؤمنا لا يؤدي من أعمال الإسلام شيئا ده تصور من النخبة اللي بتتكلم ديوقتي عن الإسلام اللي منهم مش مارق يعني مش ملحد اللي لسه هنحسن الظن فيه يعني هو كده متصور أنه ممكن يكون فيه مسلم لا يتبنى الإسلام كشريعة حاكمة على الناس ومقصر في الواجبات وفي المحرمات وما زلك يحتفظ باسم المؤمن شكرا تلاقي كل دايما كل محد يتكلم مع حد من إيه الإيمان ده حاجة في القلب وربنا بس هو اللي يحكم عليها محدش من حقه يحكم عليها سمعت المقولة دي قبل جاكتين قالوا في القلب ومحدش من حقه يحكم عليها أنا مسلم مع إنه بيأت الكفر وهو قاعد في, الـ في, الـ في البرنامج يتكلم لكن هو يقولك لا هو الإيمان في القلب بس فأدي معنا كلمة انحصار مفهوم العبادة في القلب أيضا من الأثر السيئة للفكر الإرجائي إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما أدى إلى الاستبداد السياسي وكبت الحريات المشروعة طبعا ده يجي تفصيلها معنا في من الأسباب اللي أدت للفكر الليبرالي اللي هو مسألة الاستبداد السياسي ثالثا انتشار مظاهر الشرك في الأمة انتظار انتشار مظاهر الشرك في الأمة والحقيقة الحتة دي إيه؟ مهمة جدا ليه؟ بيقول ان الكلام على الإرجاء والناس اللي تبنت المذهب الإرجائي في الإيمان كانوا هما الأشعرة والمتوريدية ودول اعتبروا ان التوحيد لما كانوا بيجوا عرفوا التوحيد لو حضرتكم فاكرين أما تكلمنا عن التوحيد في الأصول العلمية الدعوة السلفية وانهما عندهم تعريف التوحيد ايه؟ إثبات وحدانية الخالق أو الصانع يعني التوحيد عندهم يفردوا ربنا بالخلق صح ايوة وقلنا على هذا الاساس ودي اصل المشكلة بينهم وبين الاهل السنة او المجددين الاهل السؤال زي ابن ثيمية ومحمد بن عبداللهاب وغيره لك مين اللي قال لك اصلا ان فيه تأسيم اسمها توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وان مشركي مكة ما اقرروا بتوحيده الربوبية واشراكوا في توحيد ألوهية هم بيختلفوا اصلا معنا في النوطة دي ليه هو عامد التوحيد اقرار ب بوحدانية الخالق أو الصان، فده أدى الفهم المكتزئ لقضية الإيمان وقضية الإرجاء أدى إلى دخول شركات كثيرة في الأمة المسلمة والتحفظ وقبض اليد وقبض اللسان عن وصمها بأنها شركة أو وصمها بأنها كفر أو وصمها بأنها مناقضة لدي أربعة جرئة أتباع المذاهب المنحرفة وكثرة المنتمين إليها الأمر ده أدى إلى تجرؤ أصحاب المذاهب المنحرفة وكسرة المنتمين إليها لأنهم يظنون أنها لا تؤثر على أصل الدين كل واحد دلوقتي عنده يقين كده أنه إيه؟ أن الإيمان في القلب فطول ما أنت ما وصلتش لحاجة تقضح في إيمانك المسألة عندك إيه؟ هينة وسهلة وزيك إحنا هنا بنقول إخوة لما كان يحصل كلام عن سب الدين مثلا وتلاقي واحد أخ عملي ينافح كده وعايز يوصل معاك أن سب الدين ده مش كفر طب ليه يا عم الناس الناس كثير بتعمله انت بقى بشعورك ده وبتوجيهك الناس بالصورة دي هتوقع الناس في الضياع وانت مش من غير ما يحس الاصوام ما يعرفش انه كفر ما هو ما يعرفش انه كفر عرفه ان هو كفر وجهل العاقبه لا ينفع واليهود كانوا عارفين ان هم هيخلدوا في النار ده يقول بيقولوا انت مسنا النار الا ايام المعدودة جهل العاقبه لا يصح لما اللي بيصح عذر الجهل ايه الجهل الناشئ عن عدم البلاغ جهل الناشئ عن عدم البلاغ اللي هو لم يصل الحكم أصله فبالتالي لما كتير من أتباع المذاهب المنحرفة يتجرأ قلبه ويقوى على أنه ينتحل هذه النحل أو يقع في هذه المذاهب طالما أنه عنده أمن من أن يمس إيمانه سوء وطبعا هو بيجيب نقل هنا للدكتور سفر الحوالي من كتاب ظاهرة الإرجاء معروف أن كتاب ظاهرة الارجاء للدكتور سفر في بعض الأخطاء التي تتعلق بمسائلة قضايا الإيمان والكفر ينتبه لمثل هذا تور سفر أحد العلماء الأفاضل لكن هذا الكتاب بالذاتل هو كتاب ظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي وقع فيه أخطاء في هذا الباب أخطاء عدة يعني وهناك كتب كثيرة ترد على هذا الكتاب لكن لا بأس لأن الفقرة التي أتى بها هنا فقرة جيدة فهو بيقول ولئن كان علماء عصور الإسلام الوسطى من المرجئة أو المتأثرين بالإرجاء يحجمون عن تكفير ملاحدة وحدة الوجود وأمثالهم من الزنادقة أو الساخرين بالدين من الكتاب والشعراء ويتمحلون لهم التأويلات والتبريرات فقد استغنى علماء الإرجاء في عصرنا الحاضر عن هذه التأويلات لأن الإسلام في عرفهم مراسة لازمة كما تورث الأسماء وأحرف تكتب في الهوية لا ينسخها عمل ولا قول يرتكبه حاملها ولهذا تجرأ الملاحدة زعماء وكتابا على دين الله سخرية واستهزاء وأصبح هذا ميدانا للزعماء والمفكرين وملهاتا للشعراء والصحفيين وجرت الفاظ الاستهزاء على ألسنة العوام فأصبح في أحيان كثيرة كالسلام وعم البلاء حتى تعدى مجال الاستهزاء إلى مجال الكفر الجد الجلي الذي كان أمرا محظورا ولو كان عرفا وعادة فنسي الناس تكفير الباطنية والقرامطة والدروز والنصيرية وأمثلها وغاب عنهم تماما كفر طواغيت الدجل والخرافة والسحر أما طواغيط الحكم والتشريع فقد نسخوا شريعة الله جهار النهار وحكموا شرائع الطاغوت في الدماء والأعراض والأموال وألزموا الناس في مناهجهم ووسائل تربيتهم بموالاة الكفار والمبيقات ضروبا وألوانا وسخروا من الحدود والحجاب وتعدد الزوجات وأحكام الميراث والعبادات والأخلاق والحقيقة هذا النقل في حرقة وهو يصف فعلا الواقع اللي نحن فيه من الأثار السيئة للارجاء أنه تجرأ كثير من الناس على نقض عرى الإسلام وعلى الاتيان بمكفرات وموجبات ردة واضحة وفي النهاية إذا أي إشارة من قريب أو من بعيد أقول لك أنت بتكفرني وكأن كلمة التكفير دي سيف مشأر كده يعني يرهب به من أراد أن يردعها عما يقول فيجي مثلاً امرأة تنكر او تستهزئ بتعدد الزوجات وتقول انا اطالب بقى بتعدد الازواج في الاسلام كاتبة معروف طب حد يجي يكلمها يقول فلانا فلانا دي كافرة ويرفع عليها دعوة حسبة عند النيابة تقول بقى الفكر الظلامي اللي بيرهبون بالتكفير وانا مسلمة والامان في القلب وما حدش يقدر يكفر يجي مثلا واحد ينكر امر من الامور المعلومة من الدين بالضرورة زي مسألة وجوب تحكيم الشريعة مثلا وتيجي تقول الكلام ده هو يناقض الإسلام الكلام ده يعني يخرج عن الملة يقول لك شوف تكفير وكأن التكفير ده حتى لا أكون إنسان متهم بالتطرف يجب أن ألغي من قاموسي كلمة كافر هو يريد أنهم يوصلون إلى هذه المرحلة ان كلمة التكفير والحكم بالتكفير يلغى من القواميس طيب سؤال هو ليه برضه هم مهتمين او انه ما يتقلش عليهم كفره مع إن هو يعني مش في دماغه الدين اصلا هو عدة اسباب السبب الاول الرعب لانه عارف ان احنا مجتمعات متدينة فالكافر مهدر الدم ومهدر الايه العسمة سهل قتله ولهم تجارب فيها قبل كده اغتيال فرق فوده محاولة اغتيال نجيب محفوظ غيره بقى من الناس الكتاب اللي اتعرض هذا الامر فاول حاجة بيتطرعبوا منها حكاية ان هو يبقى ايه عرض لأي شاب متحمس خلص عليه لو رمي بالكفر دي نمرة واحد نمرة اتنين ان هي بتخليه منبوذ واشبه بالجورثومة وسط المجتمع وسط المجتمع بيحدش بيقبله. ثلاثة بتفقدوا دوره في التوجيه والتأييد يعني فضل عنه بيعيش منبوز أو في غربة دي ألم مستقل لا بتفقدوا بقى دوره في توجيه الناس والسيطرة على أفكارهم وبس سمومه في وسطه سيكون محرسين جدا عنه يفر من كلمة الكفر دي مع أنه يعني معلش مع هو مش موقر للدين ولا شيء لكن لا يريد أن يوصف بهذه الكلمة أيضا من مظاهر الانحراف العقدي اللي في الأمة المسلمة واللي أثرت في دخول هذا الفكر التصوف وآثاره برضه هو هنا ما تكلم عن التصوف تكلم عن التصوف على أنه شيء واحد تكلم على التصوف على أنه شيء واحد وهذا الكلام أيضا لا يصح إنما التصوف ليس شيئا واحدا وأنا أنصح إخواني كده بمراجعة الكتاب مختصر اسمه مختصر تاريخ التصوف للدكتور علاء بكر مختصر تاريخ التصوف للدكتور علاء بكر قيم جدا وعبارته سهلة جدا وما, وما بذول في جهد عالي جدا لكن احنا هنلخص باقتصار كده هنقول التصوف ده بدأ او مر بمراحل المرحلة الاولى من مرحلة التصوف كانت مرحلة عبارة عن ان طائفة من اهل السنة طائفة من التابعين عمدت الى الاكسار من الاوراد ومن الطاعات والانقطاع عما يفسد القلب او عما يؤثر في حال الانسان مع ربه من كسرة مخلاطة الناس او غيره ولكنهم انضبطوا على رسم العبودية بالكتاب والسنة زي مين آه، والمبلغة في الزهد زي مين الحسن البصري والجنيد وابراهيم بن ادهم وهؤلاء السادة الذين لا يعلم عنهم الا كلام وفق وعلم وفق الكتاب والسنة جاء بعد كده مرحلة تانية خلفة من بعدهم خلف لم يمت... يعني دخلوا في طريق هذا الطريق اللي هو سموه السلوك طريق التصوف ده يعني دخلوا في هذا الطريق ولما يتذرعوا أو يعتصموا بالعلم اللي اعتصم به هؤلاء الأفاضق هدول كانوا أهل علم وأهل فقه وأهل حديث ولكنهم مالوا إلى هذا في غيرهم بقى خلفة من بعدهم خلف بدأوا يستحسن هذا الأمر لما يجدوه في من في نفوسهم ووجل في قلوبهم في هذا الباب فبدأوا يدخلوا في هذا الطريق من غير ما يعتصموا بعلم سابق فبدأ يكسر منهم البدع وقع منهم البدع والمبالغات التي لم يردت بها الشرع البدع منهم كانت بتقع في حاجة دي. حاجة أولانية اللي هو فعل لتعبدات لم ترد في الشرع ولم يأذن به الشرع جانب التاني إيه؟ تحريم طيبات وحلت للناس والسياسة النفس سياسة خاطئة تعاملوا مع النفوس ومع كيفية تزكيتها وتوصيلها إلى الله عز وجل بصورة خاطئة ودي المرحلة الوسطى من صفق المرحلة اللي انتشر فيها البدع والخزعبلات حتى صار هذا المذهب يجمع فعلا يعني ضعاف العقل وضعاف العلم لحد ما ربنا سبحانه قيض لهم مجموعة أو ثلاثة ثلاثة فرسان كده من فرسان التصوف هم اللي ظهروا في المرحلة الوسطى ديات وبدأوا يقيموا للتصوف منهج كده يقدر الناس تقرأوا ويقدر تطلع على معالمهم وغير ذلك هما مين آه. هو أبو نعيم. جزاك الله خير المام الغزالي أبو حامد الغزالي اللي وصلنا في كتاب إحياء علوم الدين والغزالي فقه شافعي متقن ومتفنن وأصولي بارع يعني ولغة تظنع أنه كان بيرد على الفلسفة لكنه ايضا دخل في هذا الباب بالتصوف وهو اللي هذب أصوله وبدأ يتكلم فيه الشاطبي القشيري أبو القاسم القشيري واللي أقل في الكتاب المشهور الرسالة الرسالة ديت هو يعني من اسمه كده وكتاب كبير مجلد يعني المطبوع في مجلد الرسالة دي هو باعت رسالة للي هيسلك طريق التصوف يقول له بقى إيه التصوف وإيه حقيقة الطريق وإيه علاماته وإيه أماراته وأداب الطريق وأداب السلوك وغير ذلك الثالث أبو نعيم الأصوهاني اللي هو الفضل بن لما ألف كتاب الحلي أصل كتاب الحلية ده مش كتاب حديث وعم كده حلية الأولياء لكنه لما هو محدث صنف الكتاب على رسم بالكتب المحدثين بالأسانيد وغيرها فدولة اللي يعني قدر تقول وضعوا معالم وهيكل عظم كده لطريق التصوف جاء بعد كده بقى التصوف الفلسفي اللي هو بقى بتاع مين؟ بتاع ابن عربي؟ وابن الفارض وابن سبعين وغيره اللي هو التصرف الفلسفي اللي هو جايبه هنا بقى اللي تأثر بالفلسفة اليونانية الإشراقية والزهد المسيحي وغيرها فطبعا التصوف يبقى كل المتصوف كلها شيئا واحدا وده من, من, من, من انصاف ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ابن تيمية لما تكلم عن التصوف في كتاب الاستقامة ليه كتاب اسمه الاستقامة مطبوع في مجلدين وتكلم فيه عن التصوف لم يجعل الصوفية كلهم ايه صنفاً واحداً وإنما قسمه طيب يبقى ظهور التصوف بالمعنى بقى الأخير بتاعه أو حتى بمعنى ظهور البدع ده كان سبب فعلاً في وجود في انحراف عقدي في الأمة طبعاً ما يفوتناش برضو نقول إن الصوفية مش كلهم متواكلين يعني ها انتعارفين عمر المختار عمر مختار في ليبيا ده, ده صوفي هذا دي مفاجأة صح؟ وكان مجاهد بل يعني شيخ المجاهدين في العصر اللي احنا فيه تعرفوا الشيخ بديع الزمان النورسي بتاع تركيا ده اللي واجه الطغيان ونفية من تركيا وكان رسائله ما زالت يعني يعيش عليها الناس هناك رسائل بديع الزمان النورسي وكان قوي جدا في مواجهة الظلم والطغيان عليه رحمة الله وده صوفي وعبد القادر الجزائري يعني اذا احنا عايزين نقول انه ممكن واحد يبقى عنده آه يعني هيخذ من التصوف بقى سلوكياته بعض المبلغة في العبادات أو متهزم النفس بطريقة معينة قد نتفق معه قد نختلف على فكرة يعني مش بالضرورة أنه ما صحح منهجه الكامل في التصوف لكن عايز أقول بس كلمة ان كل صوفي يكون هو درويش وقاعد يترك الجهاد في سبيل غير ذلك لا مش كل صوفي ده من التعميم الظالم الجائر وده اللي بيوقعنا في ورطات أمور يوقعنا في ورطات. نفضل نقول كلام التعميم ده يتلقاه الناس على ان ده هو ده المنهج منهج اهل السنة وجيل بعد جيل يبقى الصفية كلهم جدا فجأة نلاقي صفية كويسين نيجي نتفاهم معهم وقولك انتوا بتبدلوا المنهج وده التعميم الظالم ده ده المشكلة ده دي مشكلة يرجع المهم في المسألة ديه لكتاب الدكتور علاء بكره هيبقى كتاب نافع جدا او لكلام ابن تايمية في كتاب الاستقامة او غيره المهم التصوف وأثاره اللي هو التصوف الفلسفة السيء ده أسوأ حاجة في التصوف, اللي, هو التصوف الفلسفة اللي كان بقى فيه وحدة الوجود واللي كان فيه الحلول وكان فيه كفريات يعني الله عز وجل بيها عليه وأيضا التصوف البدعي اللي دعا إلى ترك الأسباب وإلى نبز التفاعل مع الدنيا والعمل على تقوية المجتمع المسلم وطبعا بقول إيه أسباب انتشار الصوفية في في بلاد المسلمين الأحوال السيئة اللي بتعيشها الأمة الإسلامية كالتخلف والظلم والطغيان فالناس قال لك الناس عمدت إلى التصوف كمخدر يطلع من الواقع اللي هو عيش فيه يدخل بقى في الخلوات وفي الشطحات بحيث إنه يعيش في مجتمع تاني خيالي شوية بعيد عن المجتمع المؤلم اللي هو عايش فيه اثنين مكانة الزهد وعدم التعلق بالدنيا عند الناس دايما الإنسان اللي بيزهد في الدنيا يحبه الناس بدليل حديث النبي عليه الصلاة ازهد في الدنيا يحبك الناس فالزهد في الدنيا وعدم المبالاة بها تجلب لك توقير الناس وحبتهم فده كان سبب لرواج هذا الكلام ثلاثة ان دعم الدول والامارات للتصوف لان كثير من المتصوفين مش كل المتصوفين كثير من المتصوفين يترك الاسباب ويترك منابذة الحكام ولا ينشغل بالدنيا عمره خربت مش تفرق معاه زي ما حصل بين ايام الحملة الفرنسية وغيرها يعني مفيش بقى اهتمام بالاسباب وغيره فكتير من الدول وال... والقوام حتى لدولة اسلامية تشجع هذا الطيار ليه عشان تضمن سلامة الكرسي دي من هنا ايه بقى ان السفير الامريكي لما كان يجي يحضر مولد السيد البدوي هو السفير الامريكي يعني ايه هو السفير فكر الوصوفي يعني هو لما يروح يحضر مولد السيد البدوي بيمسك سيف حكذا مع الناس هو ايه ودرويش اه السفير الأمريكي يدعم الصوفية هنا ويحضر الموالد وكان يحضر في الخيمة في طنطا ده تدعيم للطيار الصوفي تدعم سياسي وتدعم مادي وإعلامي عشان خطر يبقى هو ده طيار التدين خلي بالكو العلمانية لا تصلح أن توجد في بلاد المسلمين إلا فقط في حالة وجود الصوفي لذلك فيه مقال رائع لشيخ المبدع الشيخ عبد المنعم الشحات فعلا مبدع قد قديم إن كان من أربع سنوات أو خمس سنوات اسمه الصوفية والعلمانية علاقة الفطر والطفيل يراجع يعني الصوفية والعلمانية علاقة الفطر والطفيل طيب نقف هنا إن شاء الله ونستكمل فيها القديمة قولوا قولي هذا وأستغفروا